فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين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 فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُغَيِّرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أليم. إلا الذين tum minal mushrikina thumma lam şey shay'an wa lam yudhira دهم إلى مدّتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلّق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجد قوم وخذوم وحصوم وقعود لكم كل مرصد فإن تبوء قاموا الصلاة واتقوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غَفُورٌ رحيم وَإِن أحد من المشركين استجارك فَآوِهِ حَتَّى حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام لكم فَمَسْتَقِيمَ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كيف وإي يظهرو عليكم لا يركبون فيكم إلّا وَلا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَ قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. İnneumsa ama kanu yemlen, la yarqubun fi mu'min فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوالكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَثِيرًا مَّا هُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بِبَدْءِ Allahu ahaqu an tashwugu in kuntu muameinin. Qatiluhum yadzibhum Allahu beyidikum ve زهم ويصركم عليهم ويشفي صدور قوم من مؤمنين ويذهب عن ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم Hâsibetum an tutraku ve lâma Tahezdul min Allahi, ve la Rasulhi, ve la ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهيدا bil انفسهم بالكفر اولئك ağmalı um ve nari um kâlidun. وآت الزكاة ولم يخش إلا الله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 فَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يهدي القوم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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُم رب buğum bir rahmetin ve örduan ve cennetlerin, onlar İnna Allah in dehu ajrul Ya ve وانكم أولياء. Eyni istep Kum. Faülâikumu Olna babanız, ve anneniz, ve kardeşleriniz, ve eşleriniz, ve aileleriniz, وَأَم نِ وتجارة تخشون مُغََتِدَرَةُم تَخشْشَْكَ سَدَ آ وَمَ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 Kümer kâtheretü kum, falâm kum بَلَمْ تُنْعِمُونِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ أَمْ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ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 وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ hab Ya ayyuha allazina amanu inna al-mushrikuna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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم edenler, ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْرُونَ بَنِي اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ İttakhuzu ahparhum ve rubanhum arbabın, min donillahi ve Meseh habn meriama ve umiru بافواههم ويا الله الا ان يتم نوره ولو أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوهره على الدين كله ولو كره المشركون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 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ نُحُورٍ الدِّينُ الْقَيِيمُ فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما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 زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُمْ فِي رُوْفِ سَبِيلِ اللَّهِ الثَّاقُلَتُم إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 والله عزيز حكيم ام في روخفافا وثقالوا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا yesthinnuk al-ladin yümenoon bil-Allah ve al-yöüm al-akhir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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولا أوضاع خيالكم يبغونكم للفتنات وفيكم سماعون لهم. Allahu Ali bir varmin lakabetteur fit ne tem ka kallle buleken umur وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول زل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ Ollayı sibana illa ma ktab Allah lana hu ve mula بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوم فاسقين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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَطُونَ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لله واللوا إليه وهم يجمعون. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا لَمْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله, الله سيؤمن إ اللهَّهُ مِن شَغْقُلِهِ وَرَسُولُ إِ إِ اللهَِّ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 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذل Kuluzunuxirilakum, yeminu bıllahi ve yeminu bılmuemin ve rıhmetu bılladına ذوون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق وَيَرْضُوهُ أن, إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ وَمَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ Yapıtoru Münafiklere an tona عليهم Sورة tonabbiuhum ما تحذرون؟ ولئن سألتهم لا يقولون إنما كننا نخوض ونلعب. قُلْ أَأَنبَأَكُم بِالْأَخْبَارِ الْحُسْنَى أَمْ لَا تَسْمَعُونَ قُلْ بَلَى وَأَنَا مِنَ الْمُبَشِّرِينَ قُلْ إِنَّ عَفْوًا طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفر fa arna raja nma qalidin fiha الله ولهم عذاب مقيم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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي هم نبأ الذين من قبلهم قوم حنيم وعديم وثامود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيات.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 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ تُنَزُّكَات وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم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 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفر Faraw almunafiqin wa ıglu alayim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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وَإِن يَتَوَلَّوْا يعذبهم اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ من وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 Alem yâlem Allah yâlem Allah anlamı طائعين من المؤمنين في صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ, إن تستغفر لهم, سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا ve قالو لا تنفوا في الحر قلنا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 فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أَحَدٍ منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره ان انكفروا بالله ورسوله وماتموا هم فاسقون ve laa tuğjibka amalum ve auladum. İnna ma yuridullahu ay yezibum bıha وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذلك الفوز العظيم، و جاء المعذرون من الأعراب ليذن لهم، و قعد الذين كذبوا الله و سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ تأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إن قوم رجسوا وما أواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا فَإِن تَرْضَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع العليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ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 وَالرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ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 وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إما يعذبهم وإما يَتُوبُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا أجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسن والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا.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 He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 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ Din Allah, fas tabşiru السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداء إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه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 Vmaalakum min doni Allahin walihin, vla nasir. Lacadaba Allahu ala Nabi ve al Muhajirin ve اتبعوه في ساعة العسرة الذين واتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ تواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا م صادقين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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ''Ola yunfiquon nefakta صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون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 قَوْمَهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليديد فيكم غير الله واعلموا أن الله مع المت...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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ تنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَأْنَزِلَتْ ما سُورَةُ النَّظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت يُحَرِصُونَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ الرَّحِيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ وهو رب العرش العظيم